باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تسبب زيد عرق وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفس واشتريت عشرين غلام وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون التمييز إلا نكرا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام